إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزنهم وزنتو وتفاخر بينكم وتكاثو في الأموال والأولاد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 مر وبكم وجنة وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 صاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأهم إن ذلك على الله يسير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 ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ